لفتيل الْجَنَّةِ للمستقين غير بعين هذا ما كونش يا روها ما لنا دليل الغايب رجا فلقبوا في البلاد هم أشد منهم في البلاد هل من لا في ذا دكان ذكر ذا من كان له قلبنا ورقة الله. وَلَقَدْ الْقَادِرُ السَّمَاوَاتِ كُنَّا وَمَا بَيْنَهُمَا فِي ستة أيام مِن اخبر على ما يقولون وسبح بحب ربك قبل كل عيش الشمس وقبله ومن الليل فسبحه وإذ بار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب them uh -huh. يا له قليلا من وفي الارض What be the... What be هم كانوا قبل ذلك patinan minan la in Thank you. ومن كل شيء خلق آتوا جيلا أن